مَا قَرَّرُوا لَن يَدْعُوا لا تدعوا لهم ثبورا واحدًا وادعوا ثبورا كثيرًا قل اذالك غير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصير لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسبولا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ من دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عبادي هؤلاء فَيَقُولُونَ هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك هُمْ كان ينبغي لنا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ دونك لَنَا من أَنْ ولكن مِنْ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 طعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون رقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة او نرى ربنا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 ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس ايه وأعتدنا, وأعتدنا للظالمين عذابا اليما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 إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا ارايت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون او يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا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 وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به, بلدة ميتاً لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذفروا فأبا أكثر الناس إلا كفورا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 وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتقذ إلى ربه سبيلا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 أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكونوا نزاما